<سكنا> <صفح> <صفح> <مهجور> وائماما <خوان> وائماما الله وائماما <صفح> ارفع <صفح> الصوت <صفح> لا تخجل ماجور وائم اخوان اللي جديد ما تمحى انا كل لا شيد يا الموالم حزنك جديد ما تمحى انا لا شيء شارك الكاظم يمصي فتوالي دوياي شارك الكاظم يمصي فتوالي مصاب أبو هي الليلة تمحي لها دامح تدرو في دمو على الصالح ويعاه وعلى الصق ذيقر تدي سود يوم فقدت يتمكن للعلوم يوم فقدت يا ما يسعى يا المحب الصليل يا ما يسعى وسطك واقيم الله واقيم الله يا الموالي امح لنا الجديد ما دام احسانك لا شارك الكاظيم مصبت والده صاب أبوه إلا لها الدرحيله خلي عينك مدامع تجرو في دمو الصديق ارتدي ودي الهيدو يا من كل العولو يا كل يا ام عباساب يا المحب وايماما وايماما وايماما تعالوا جدا ما نجي وإم وإم وإم شاء الله ان شاء الله ان شاء الله غسل الكاظيم بجاري مجمع غسل الكاظيم بجاري مجمع شفن وصل على هو يالم <متعو> <متعو> <متعو> نادي هل من شائع هل من شيعت باتلنا عشان شيله شياعد لاعشا او ما شدا صوت واحد يصرخ فاقد الجامع Uvilih Jidručanje Uvilih Jidručanje Uvilih Jidručanje a imama A ندير افد نوعي الموصل دكار جدحسن مسلوب الزيه دكار جدحسن مسلوب الزيه لا لا عيش إلا ولا أهل صور الكاظم مصيدة كربة صور الكاظم مصيدة ذكر حسين وشفاء الثابل دكار حسين وشفاء الثابل حارق الخيام وصارت في العايلة وحارق الخيام وصارت في العايلة حار ما عيجهالي تشكيله حار ما عيجهالي تشكيله وائمامه عد لحدة وعالي حالي التورة وعلى فذة أذراف دموع الموصة ذكر جدا حسين مسلوبي فيه لا عاشق وار الكاظم موصيبا تكار بالا ذاكار حسين وشيفا حذا بيلة حارق الاخلام وصارت العيلة حارق موعدها والد iskel uharama sawali iskiel wa